بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علنا ما تنقص الأرض منهم and we have a great book but they were ashamed of the truth when إِلَى السَّمَاءِ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَنَيْنَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد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 We بالخلق dealing with the first creation, but they are in a new design. And we have created the human and we know what إِذْ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إِلَّا لديه رقيب عتيد وجاء سكره الموت بالحق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 توختعظيم لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل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 يوم يسمعون, بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبة.